حلقة مهمة جدا لان تواكب الحدث اللي بيطرق على الساحة العالمية والاسلامية والعربية اليوم احنا هنتكلم بين الله تبارك وتعالى عنوان الحلقة ماذا بعد حظر بناء المآزم في سويسرا هنتكلم عن الموضوع الشائك اللي يعني السويسريون اللي صوتوا في استفتاء على اقتراح لمنع بناء المأذن في بلادهم يوم الأحد الماضي. هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. جزور المشكلة العلاقة بيننا بين الشرق والغرب بين المسلمين وبين البلاد الأوروبي علاقت وئام ولا علاقة تدافع وصراع. علاقة وئام وسلام أم علاقة تدافع وصراع؟ ولكن في البداية مشينا قرار الكرام قبل ما اقول بعض الأخبار اللي اللي موجودة معنا بإذن الله تبارك وتعالى هنعرضها الآن ولكن بد من كلمة مهمة جدا اوضح بها موقف الإسلام ما موقف الإسلام من التعصب والإرهاب كلمة مهمة جدا لأن احنا هنتكلم الكلمة دي هنسمعها كتير قوي خلال الفترة اللي جاية سواء في الحلقة ولا خلال الأيام القادمة بسالة التعصب والإرهاب الإسلام وربط الإسلام بالتعصب والإرهاب ربط الإسلام بالعنف ربط الإسلام بالإرهاب إلى غير ذلك من الدعاءات باطلة الإسلام دين لا يعرف العنف على الإطلاق في دعوته الإسلام دين لا يعرف التعصب على الإطلاق وبالتالي فإنه لا يدعو أدباعه إلى التعصب ولا يدعو أدباعه إلى العنف في الدعوة إلي ومصادر الإسلام في القرآن والسنة لا تشتمل على شيء من هذا القبيل فالدعوة إلى الإسلام كما يشير القرآن الكريم تقوم على أساس من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنة وهذه الأسريب بعيدة تماما عن كل شكل من أشكال التعصب ومن هنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكفار مكة بعد رفضهم دعوته لهم إلى الإسلام لكم دينكم واليدين مشاهدين الكرام سنقرأ بعض الأخبار مع بعض ونشوفها مع بعض على الشاشة أول خبر معنا مشاهدين الكرام السويسريون يصوتون في السفتاء على اقتراح لمنع بناء المآزن في بلادهم ده كان يوم الأحد الماضي مشاهدين الكرام صوت السويسريون في استفتاء على اقتراح لليمين السويسر لمنع بناء المآزن في بلادهم بتعتبر الحكومة السويسرية وأوساط رجال أعمال وكل الطبقة السياسية من اليسار واليمين الوسط أن حظر بناء المآزن لن يكون مفهوما في الخارج وسيسيء إلى سمعة مصر ده أول خبر معنا أيضا مشاهدين الكرام سفير سويسرا بالقاهرة بيعلق وبيقول حظر بناء المآزن لن يؤثر على علاقاتنا مع المسلمين طب لا يعني إيه, ايه اللي هتعمله تاني علشان ما يقصرش على العلاقة مع المسلمين ايضا مشاهدينا الكرام المؤسسة الازهرية المؤسسة الازهرية في مصر مشيخة الازهر دار الافتاء وزارة الاوقاف اعلنت وبيانت واصدرت بيان بيان شديد اللهجة ووزير الاوقاف وفضلت الامام الاغبر محمد سيطان طاوي وفضلت الإمام الدكتور علي جمعة مفت الجمهورية بالحقيقة الدكتور علي جمعة طلع بيان شديد اللهجة بيقول يعني بيستنكر قرار سويسرا بحظر بناء المآزد وأيضا بيقول أننا سمعنا بأسة بالغ عن هذه المبادرة التي لا تعتبر هجوما على حرية الاعتقاد في حزب بل أيضا محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامي سواء في سويسرا أو خارجها شيء جميل أيضا مشاهدين الكرام الأمم المتحدة بتعلق بتقول قرار سويسرا بحظر المآذن يعد تمييزا خطيرا ضد المسلمين منظمة العفو الدولية التضييق على المساجد انتهاك لحرية العقيدة التضييق على المساجد انتهاك لحرية العقيدة أيضا مشاهدين الكرام الفاتيكان بيقول حظر بناء المآذن في سويسرا يشكل ضربة قاسية لحرية المعتقد. نقابة الأطباء بتدين قرار منع المازن في سويسرا. أذانت نقابة أطباء مصر في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء الاستفتاء السويسري الذي انتهى إلى منع قامت المازن للمسلمين الذين يعني بيعتبروا أن هذا الاستفتاء منافي لما يتشدق به الغرب عن حقوق الإنسان والابتعاد. عن فكرة الزراع الأديان وأيضا إن برضو بيقولوا نقاط الأطباء ودي معلومة نحن نعرفها كلنا مشاهدين الكرام إن عدد المسلمين في سويسرا بيبلغ بيبلغوا بربعمائة ألف مسلم في سويسرا أيضا مشاهدين الكرام استفتاء المآزن خيبة أمل لاقتصاد سويسرا والتعليق على الكلام ده من خلال البرلمان السويسري بيقول التاويل مخرجنا من حظر الماذن كلام يعني مش محتاج تعليق عليه وزير خارجيه فرنسا بيقول منع الماذن في سويسرا قمع للديانات ودعوات اسلاميه للمقاطعه قرار حظر بناء الماذن في سويسرا بيثير عاصفه من الانتقادات وانقسام سويسري بشان ملصقات بتحرض على منع ماذن المساجد هقول لحضراتكم أخطر من الكلام ده كله ده كلام إحنا سمعنا عنه يوم الأحد الماضي وحنتكلم فيه الأخطر من الكلام ده تبعات الموضوع ده وأنا بتمنى أن كل إنسان كل مشاهد في كل مكان كل أب وكل أم يدعو ابنه وبنته أنهما يتابعوا حلقة اليوم لأنهما هيسمعوا كلام مهم في غاية الخطورة حنعرف مع بعض مشاهدان الكرام جذور المشكلة جذور هذه الحرب ضد الإسلام والمسلمين من كل وقت وحين عشان نسترجع الزاكرة مع بعض ونشوف جذور والخطابات و اللي بنسمعها وبننتبهش إليها هقول لحضراتكم على غيرار سويسرا حزب هولندي انتبه حزب هولندي يطالب بحظر المقازن والقرآن الكريم ده النهاردة لسه النهاردة من ساعات حزب هولندي بيطالب بحظر المقازن والقرآن الكريم بقول له الموضوع مهم جدا ده كل ربنا حيسألنا عن ما يحدث للإسلام والمسلمين في كل مكان تعالوا مع بعض نشوف المشكلة ونقرأ تاني ونعرف وأقول لحضراتكم العلاقة بين الشرق والغرب علاقة وقام وسلام أم تدافع وصراع دا اللي حنتكلم فيه مشاهدان الكرام مع المفكر الإسلامي الكبير المؤرخ الإسلامي فضلت الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي وأستاذ التاريخ الإسلامي بعد الفاصل مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى سويسري من الاسلام والمسلمين وفشل النخبة السياسية السويسرية رغم اجمعها على رفض المشروع في اقناع المواطنين بالتصويت ضد منع بناء المآذن <تصفيق> الهدف من مشروع منع بناء المآذن الحد من مطالب الجالية المسلمة بخصوص الحق في ذبح الاضاحي مثلا او ارتداء البرقع او منع الزواج المختلط. وتجد الجالية المسلمة في سويسرا التي تشدد على احترامها لقوانين البلد وديمقراطيته نفسها امام خيار صعب اذا عليها لالغاء القرار اللجوء الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لتعارض القرار مع البنود المتعلقة بمناهضة التمييز في المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان سنواصل هذا, هذا التوجه في الاتصال بكل مكونات المجتمع المدني والسلطات الرسميه اولا لمعرفة لماذا السبب وثانيا لأخذ الاليات القانونية والواقعية لتفادي مآلات هذه المبادرة لأنه الآن في تأثير على المجتمع على المسلمين داخل سويسرا وايضا في تأثير حتى خارج سويسرا وقد قاد اليمين المتطرف حملة هجومية ضد الاسلام والمسلمين في سويسرا عبر لافتات اعتبرتها لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة حملة تشهير تمييزية بينما اضطرت بعض المدن الى منعها حملة نجحت في ترجيح الكفة لصالح يمين عنصري لا يخفي ان المشروع يسعى الى اعادة النظر في التواجد الاسلامي في سويسرا ومطالب جالية بدأت تتكاثر بحسبه وتتناقض مع قوانين البلد نصح النبي لصحبه أيردو. أهلا بكم مشاهدين الكرام وجدد التحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بضيفنا فضيلة العالم الجليل أوسس الدكتور جمال عبد النهدي أوسس التاريخ الإسلامي أنا وصل دكتور جمال. كل عام وحضرات بخير. بخير. حدخل مع حضراتنا مباشرة في الموضوع دكتور جمال لأن الموضوع مهم جدا أنا عايز حضراتك بس لنا على نتيجة الاستفتاء الاستفتاء ده بيستهدف إيه بالضبط؟ الحمد لله. واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأن أعلم ما أخفيتهم وما أعلنتهم من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء وابسوطوا ليكم أيديهم وودوا لو تكفروا واشهدوا أن قدوتنا وأسواتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا من آذى لي فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله اللهم عليه وسلم. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد أما بعد هو يجب يعني أن نفهم ما يجري على الأرض سويسرا في ضوء ما يجري ضد الإسلام والعالم مم. الإسلامي في المطرة الماضية تمام. فأجب أن يغفع عن أزهان أجساد المشاهدين ما جرى في الدنمارك من رسوم كاريكاتيرية والسخرية من نبي محمد صلى, صلى الله عليه وسلم وموقف البابا أيضا من الإسلام واتهامه بأنه انتشر بحد السيح والدين العنف وأيضاً ما تعرض له المصحف والمساجد من امتهان لحرمة المسجد وأطلاق الرصاص عليه ويتحمّل المساجد في في العراق وفرنسا والحجاب والحجاب في فرنسا ولا ينبغي أن يذهب عن ما يعني يحدث على أرض فلسطين المحتلة تهويد بيت المقدس الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين كل ده ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف يعني امتهان كرامة المسلمين ويعني تستهدف الإسلام ذاته م. لأن ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع رغم على الجانب الآخر م. أن الإسلام علمنا أن نحن ونتعامل مع أهل الكتاب نتعاملهم بتسامح فاطلق والدليل على ذلك رسولنا محمد صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما انطلق لتحرير بيت المقدس من احتلال الروم البيزنطي وكان غالب الشام تدينه بن نعم ودخل خالد بن الوليد وعب بن الجراح دمشق كان فيها أربعة عشر كنيسة م. لم يمسسها بسوء وأمن أهلها وأمنهم على معتقداتهم وأمنهم على أموالهم وأمنهم على تجارتهم م. بل حينما فاتح المسلمون بيت المقدس وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس من صف النيوس، أمنا نصارا بيت المقدس، وأمنهم على كنيسة المهد وبقية الكنائس. بل حينما فتحوا مصر، وكان المصريون إنّهم من وطأة الاحتلال الروم البيزنطي ما كانش مسموح لهم أن يبنوا كنيسة. نعم. جاءت ردة الله عن جاءت عمر بن الخطاب ويصدر أمر. من يعرف بنيامين اللي هو البطريارك المسلمين في ذلك الوقت آمن وأمن النصارى على بيعهم وحرياتهم الدينية ده مش بس كده بل ان لو صفحات التاريخ حينما دخل محمد الفاتح القسطنطينية فاتحا ودخل وصل ميناء ايا صوفيا فوجد قساوس والرهبان والبطرياركية اول ما شاهدوه خرس الجذل فخلقومه رفعه البطرياك بيده قال أنتم آمنون في ظل الإسلام آمنون على بيعكم آمنون على مقدساتكم آمنون على أموالكم ولا يعرف التاريخ مرة واحدة حدث اعتداء على كنيسة أو بطريركيه أو على نصراني بل إن الله عز وجل علمنا قل يا أهل الكتاب ونحن نخاطبهم. نعم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاا فاا فأنت ف... ف... اشهدوا بأن... شهدوا مسلمون. نعم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا بأهل الكتاب خيرا و... و... وقال من أذا لي ولي أ... زميا فقد قرأت منه زمة الله ورسوله وحينما دخل المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود حقوق المواطنة الكاملة بل في الصحيفة اللي هي دستور المدينة اعتبر اليهود مع المسلمين أمة واحده يعني حقق الوحدة الوطنية نعم. للمسلمين دينهم ولليهود دينهم م. بس بشرط ان يتفقوا على ان في قياده سياسيه لقياده الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفي حاله الاختلاف يحتكمون الى الكتاب والسنه في حاله الخلاف الشخصي وفي حاله تعرض المدينه للعدوان يهرع الجميع لدفع العدوان الواقع وعدم الاستقواء بالاجنبي ضد الامه المسلمه التي يعيشون على ارضها فاذا امتنا يعني عبر تاريخها الطويل امه متسامحه ولا اكراها في الدين لأن نسمع أن المسلمين قاهروا أحدا على الإسلام لأن ربنا قال لا اكراها في الدين قد تبعين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاوز من الأفقاد يستمسك الوسخة. الوسخة. يعني ما فيش قاهر على الدين نعم. الناس أحرف بل أن السلطان سليمان القانوني استغاث به البروتستانت لأن الكاثوليك يريدون أن يقروهم على دينهم م. فقال لا دي دولة إسلامية العالمية يؤمن فيها المسلمون وغير المسلمين ولا يحل لأحد أن يقهر البروتستانت على العودة إلى الكاثوليكية. إحدى الحمد لله هذا هو تاريخنا. على الجانب الآخر نجد يعني لما نفتح صفحات العلاقة بين الشرق والغرب نجد عجبا. المقصود هنا بالشرق العالم الإسلامي والمقصود بالغرب؟ الغرب العربي. العرب الذي يرفع شعار المسيحية. نعم. يعني لعلنا نذكر الكتاب مش عارف تفتكر أنت الخطاب بتاع أوربان الثاني اللي هو بابا روما اللي أعلن اللي حاول يجيش مشاعر أبناء الغرب ضد المسلمين وأطلق عليهم يمكن الاسم ال في في في رسالة مدينة ال الوقفة خطيبا في كليرمونت بفرنسا في التسعة وخمسين يخطب في جموع الوحوش والقتل قائلا أيها الجند المسيحيون لقد كنتم صفحة تسعة لقد كنتم يعني حاول انت تشتزق بعض الفقرات فيها. لقد كنتم تحاولون من غير جدوى اثارة نيران الفترة والحروف بينكم افيقوا فلقد وجدتم اليوم داعي حقيقيا إليها اذهبوا الآن وازعجوا البرابرة اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من ايد الكفار المسلمين مخلصوا هنا بالكفار المسلمين وخلصوا مين مهد المسيح دحنا الذين حرصنا على على مهد المسيح ما. دحنا الذين حافظنا عليه سنوات طويلة م. بل أذكر أن صلاح الدين الأيوبية فعلا محرر بيت المقدس بعد 91 سنة اقترح بعد الجند م. قالوا أنت عارف الصليبيون جاءوا إلى هنا بحجة أن لهم كنيسة المهد وكنيسة القير فنهدمها ونضلهمش برصة كل ساعة يجيه نطلنا هنا في بلادنا م. فقال صلاح الدين لا يمكن هذه عمر بن الخطاب رفض أن يصلي بداخلها نعم. وقال حتى لا تتخذ من بعد توكاء يصلي فيها وأمنهم وهم آمنون هذا الفرق بيننا وحتى اليوم في بيت المقدس, المقدس ما تسمى بمقدسات المسيحيين تصور مسحتها 45% من بيت المقدس من المدينة المقدسة بينما مساحة المقدسات الإسلامية والمساجد والأسبلة والمدارس تلاتة في المية يعني من الذي حافظ عليها المسلمون عبر تاريخها نعم. الطويل نعم. فهذا يستمر إذن حينما نفتح صفحات العلاقه بين الشرق والغرب نجد أن الغرب له توجهات لا تتفق لا مع الدين ولا مع الخلق ولا مع حقوق الإنسان ولا تتفق مع شعارات الديمقراطية ولا يعني هنا هنا دكتور جمال عشان الأمور تكون واضحة لمشاهدين الكرام نحن هنا مشاهدينا الكرام نتكلم عن أزمة المأزن وحظر بناء المأزن في سويسرا هي المشكلة كلها إن هناك في في سويسرا الآن أربع مأزن هم طلعوا قرار وسيضاف الدستور السويسري بمنع المأزن أي أي يعني منع المأزن تو أي مأزن تبنى في الفترة القادمة هناك حظر لبنائها الدكتور جمال بيركز الآن مشاهدين الكرام إحنا بنتكلم عن الصراع بين أو العلاقة بلش الصراع العلاقة بين الشرق والغرب علاقة وئام وسلام أم تدافع وصراع إحنا بنتكلم دكتور جمال بيركز إحنا مش بنتكلم كلام إنشام جورب بيقول ال و, و, و بحماس وإلى غير ذلك منور لا إحنا بنتكلم شو في الكلام ده ولكن إحنا بنتكلم من خلال التاريخ من خلال متى بدأ الصراع بيننا وبينهم. اللي بيحصل في سويسرا واللي حدث في الدنمارك واللي حصل في هولندا واللي حدث في فرنسا واللي غيرها والعراك واللي هيحدث لسه كمان كل ده يعني التاريخ بيتكلم الدكتور جمال بيركز الآن في خطاب شهير جدا جدا هم بيسيروا عليه الآن هم بينفزوه حرف حرف الغرب التحد هنقرأ الكلام ده وهنعرف دلوقتي ان الغرب التحد من اجل هدف واحد من اجل ده معتقد عندهم طب احنا كمسلمين ايه اللي احنا بنعمله احنا متفرقين احنا مختلفين علشان ايه علشان امور دنيوية هم اتفقوا على المعتقد و الكلام ده بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل مشاهدين الكرام تعال ناخدوا اتصال في البداية ام القعقاع عم العراقل السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا طب اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وبركاته وانه وسهلا ازاي كتبه اهلا بك كريم الله يكرمك تفضل معك كريم شو سمد دركتك اهلا وسهلا كريم تفضل الله يكرمك لا صح تقول قصيد عن كدس طيب. سريعا بس يا كريم بس الله يكرمك حاضر يا كدس هذا زمن الليل فاستبر عبثا عبثا دعوت وصحت يا احرار عبثا لان قلوبنا احجار عبثا لان عيوننا مملوءه بالوهم تظلم عندها الانوار ربنا يكرمك كريم شكرا جزيلا ولقد بدا يتعلق يعني العالم الان في اوروبا بدا يستنكرون ما حدث في سويسرا نعم لكن اين المجتمع الغربي ما يحدث على الارض فلسطين مم. ما يحدث على ارض القدس رغم ان القدس تبقى لقرار الامم المتحده 181 لسنه 47 القدس كيان مستقل تحت حمايه الامم المتحده من سنه 48 مم. لماذا لم يتحرك الغرب لماذا لم يسول الغرب ولا سياسه الكلب بمكيالين مم. هي المشكله في هل ما حدث الآن ده مجرد مشاعر حبيسة مجرد الاستفتاء ما لا. أمور سياسية ده لا لا بيقول إحنا لا نستطيع أن نتوافق مع المسلمين في بلادنا ما فيش توافق وضح يا دكتور إزاي يعني فيش توافق يقول لك أن المسلمين بينتهكون حقوق الإنسان إيه حقوق الإنسان نعم. أن المسلمين لا يعترفونها بالمثليه، الراجل الجوز الراجل أو ستة تتزوج أو شعية الجنس مم. هذا ما فيش توافق يقولك مو الغالقين على نفسهم طبعاً هم مغالقين أنا ما استطيعش لأن أنا معتقدي وحش... مبادئ. مبادئ نعم معتقدي عند خي ومبادي عند خي ومبادي ل للفروج حرمة وال والطريقة الص لتصريف ال... هذه الشو في اللسان هو الزواج الطبيعي بين الرسم بالإضافة إلى ذلك إنه في يعني وال يعني اللي حصل في حقد متجذر في القلوب نعم. نتيجة متى بدأ منذ زمن طويل منذ الحروب السليبية هذا الحقد المتجزد هنرجع للخطاب اللي هو كان موجود مشاهدين الكرام من سنة 1095 ميلادي هو 489 ميلادي تمام. هجرية. تمام. هذا الخطاب اللي هو قام فيه ده نتيجة ايه في واحد اسمه الإمبراطور إليكسيوس كومينين كان حاول يوحد الكنيسة الرومانية الشرقية مع الغربية ضد المسلمين مم. ايه السبب كان في واحد اسمه ألفارسلانا الاسد الشجاع الراجل ده تع... كان حريص على تطهير وتحرير شبه جزيره البلقان من قبضه الروم البيزنطيه احتلال ومقاومه الاحتلال مشروعه نعم فحشد واحد اسمه رومانوس ديجونيس امبراطور الرومانيه البيزنطيه حشد جيش ألف علشان يعني يقف في وجه حمله التحرير هذه المعركة قدر الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيها الأرثوذكس انتصار أثناء معركة ملاز كورد سنة م. 463 ضج الروم وقع الإمبراطور الروماني أسيرا وإن كان قد عافى عنه أس هو بدأ يستغيث الكنيسة الرومانية الشرقية بالغربية إن لابد من حملات عسكرية ضد المسلمين وإلا أن نصل نفسنا فقدنا الأراضي اللي احتلناها من وقت طويل فهو في الخطاب بيقول أيها الجند المسيحيون لقد كنتم تحاولون من غير جدوى إثارة نيران الفتن والحروف فيما بينكم أفيكم فقد وجدتم اليوم داعيا حقيقيا إليها فاذهبوا الآن وأزعجوا البربر اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفار أي المسلمين وبيدعو أن تسأروا لأنفسكم فاذهبوا واغسلوا أيديكم بدماء أولئك المسلمين الكفار بالإضافة إلى ذلك أن في الخطاب قال لهم أن تهديكم فرصة عندكم ممالك الشرق مراسا وأنتم يعني إن خزلتم فستموتون حيث مات اليسوع أي أن هذا الحرب ليست لامتلاك مدينة وحبال لامتلاك يعني عوزكم أهداف اقتصادي نعم هو الستار العقيدة حسأذن عن ضادك الستار العقيدة والهدف الاقتصادي ونأخذ استثمار من كندا السلام عليكم وعليكم السلام وصبرك يا ترى معايش هذا المكان عزكم الله عزكم الله تزمنهم جزكم الله خيرا على الحلقة اللي دي يعني الله يكرمك ترى أنا معايشة من كندا أهلا وسهلا أنا من يا والله جزاكم الله خيرا على موضوع الحلقة مهمة أوي إحنا هنا والله يعني في بلاد الغرب بالذات يعني فعلا يعني قالوا لنا بس اثاره موضوع زي كده في الاوكرانيا في سويسرا وكده بجد فعلا إحنا محتاجين ان تتكلموا عن المسلمين في البلاد كلها الأوروبية نعم الاقليات الإسلامية نعم يعني أخير. عن المسلمين في البلاد الأوروبية اللي زي سويسرا وغيرها يعني المسلمين في البلاد الغرب إحنا هنا يعني في كندا كلام يعني على الرغم ان في سريه عقيده شويه ولكن يعني بجد بيتعاملوا مع المسلمين معاملة سيئة جدا يعني الله مستعين ما فيش ما فيش اضطراب للعقيدة أو لكده فسبحان الله يعني أنا بأيد أنا معاكم ويعني يعني يريب خلاص على الرسائل تفضلوا في الكلام يعني على وعسى إن شاء الله في الحلقة في في في الحلقة النهاردة تساعد كتير من المسلمين في إن شاء الله إِنَّا الله يا رب يعني. إن شاء الله وَإِحْنَا في انتظار مشاركات إخواننا شكرًا ربنا يكرمك شكرًا جزيلًا الأخ أسامة السلام عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وتحياتي ألا نسالم ألا نسالم تفضل الله يكرمك تفضل والله نحبك في الله ربنا يحبك تفضل ونحب الشيخ أحمد رضي الله في الله ربنا يبارك لك يا رب دكتور جمال من أول نرجو من ربنا يكرمك اتفضل الله يكرمك عندك اقتراح نعم لو سمحت احنا دلوقتي مثلا ام عربيه وام اسلاميه خلينا بالام العربية نعم مثلا 24 دوله او 22 دولة نعم لما نكونوا مثلا احنا كل مثلا كل دوله افريقه منها مثلا نص مليون ربع مليون ما احنا نكونوا جيش ونحارب اليهود زي ما محبون يحاربوا المعامله بالمثل تمام تمام طيب رسالتك وصلت ربنا يكرمك يا اسامه شكرا جزيلا الله يكرمك هعود لحضرتك للخطابه دكتور جمال بيقول لهم انكم انتصرتم على عدوكم نعم يعني نقدر نقول بإجاز أوه. ان هذا الخطاب حرك الغرب مم. اللي يعني هيج الغرب فاذا بالغرب يحشد حملات صليبية امتدت على مدار 200 سنة يا أستاذ ملهم نعم. 200 سنة مم. اول حرب او حملة صليبية كان فيها مليون مم. من ابناء الغرب وصلت بيت المقدس سنة 492 هجري نعم أول موصل بيت المقدس أجل المذابح أنهارا مم. ووقعت بيت المقدس بعد 45 يوم مقاومة ما تركوا فيها 70 ألف ماتوا بأيدي أبناء أوروبا الذين يرفعون شعار المسيح والمسيح يبرأوا إلى الله منهم في الدنيا والآخرة رسول السلام اللي قال والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم عثى حية. باسم المسيح اجروا المذابح أنهارا بل وأرسلوا رسالة إلى بابا روما يقولوا لقد جرينا دماء المسلمين أنهارا في بيت المقدس ورفعنا شعارات النصرانيه على جدرانها وعلى أسوارها وإن شئتم المزيد فعلنا يقول أمر البابا أن تقرع ربا أجراسها يعني فرحا باغتصاب بيت المقدس نعم يقول دي أول حملة صليبية نعم وتتابعت الحملات الصليبية عملوا قاعدة في بيت المقدس ورفع شبه ألم ترفع شعارات النصرانية على أصوات بيت المقدس م. وتستمر 91 وتسعين سنة وقاعدة في أنطاكيا والروك والروها وظلت عدوان غربي غير مبرر م. إيه الهدف زي ما انت شاف خطاب أوربان نعم. وعلى فكرة قارن بين خطاب ربان وبني ديكت اللي هو اللي هو البابا الحالي تجد ان توافق عجيب بالخير خطابين بل وخطابات البابوات لان الباباوية وقفت هي التي كانت تخيم الاحلاف العسكري ضد العالم الاسلامي على مدار 600 سنة ضد الدولة العثمانية مم. رغم ان احنا بنقيم العدل لأن ربنا قال ولا يجرمناكم شأن أنو قوم على ألا تعديله اعديله هو أقرب واللي تقوى سبحانه وتعالى علمنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويت aids القربة ونع... ربنا سبحانه وتعالى إحنا نقيم العدل البشرية لم تنعم بنعمة العهد اللي في عز الإسلام فأنا عاوز أقول جزر هنا العدوان نعم. بدأ مع الحملات الصليبية اللي استمرت 200 سنة م. لكن الفارق الأمة كانت في عافية من دينها. نعم. أدركت أن الإسلام هو المستهدف م. ودأت الوطن ودأت الثروات فلذلك كانت المقاومة واستمرت واستطاعت الأمة أن تنهي هذا العدوان في الدين حرر القدس 91 جاب الروه للروحة حرار عماد الدين زينكي والمهم الشاهد خرجت أوروبا نعم. ويتدمر العودة مرة أخرى م. الشاهد الذي يلفت النظر هنا إن صلاح الدين حينما حرر بيت المقدس ونرجع له في وقت آخر يعني كان قمة في الصفح والعفو عن أبناء أوروبا الذين كانوا يحتلون هذه البلاد يعني لما في سبيل على سبيل معزقلان وبيت المقدس كان فيها النصارى الوافدين المحتلين عاودوا يرجعوا بلدهم نقلهم على نفقاته إلى الإسكندرية. حتى جاءت المراكب فنقلتهم إلى روبا أحسن إلى النساء والأطفال أنا عاوز أقول هذه هي معاملته فالغرب الحقيقة ينطلق من منطلق العداء العجيب المتجذر الغير مبرر وفي النقطة دي يا دكتور جمال وحضرتك بتقوله عن مسألة القدس وصلاح الدين أيوبى هنا في هذا الخطاب الجملة مهمة جدا لابد للكل يلتفت إليها بيقول فاتخذوا حجة بيت المقدس وخلصوا الأراضي المقدسة وامتلكوها أنتم خالصة لكم من دون أولئك الكفار فهذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبنا وعسل طيب. هنا أكرر المقصود هنا بالكفار هم المسلمين شوف هنا شيء يلفت النظر نعم إذن الحملات الصليبية رفعت شعار بيت المقدس وأنها نصرانية نعم بل ودعموا في لبون بيقول كده في كتاب حضرات العرب ان في كنيسه بنتها الامبراطوره هيلانا بنت ام قسطنطين ومكانها اسفل المسجد الاقصى يعني كانوا جايين كمان دول بيقولوا ان في كنيسه اليهود بيقولوا هيكل ولا هيكل ولا كنيسه لان دي جبل بيت المقدس هو ميراث عليه بنية المسجد الأقصى ومدينة القدس المدينة المقدسة منذ عهد آدم عليه السلام لكن نعمل سأقول شوف الحجة الشيء اللي يلفط النظر ان أوروبا اللي جاءت تحت ستار الصليب لفتح بيت المقدس واندحر المشروع النصراني هي التي مكنت اليهود من اغتصاب فلسطين بعد إبادة هونت الشريطش علىها التوافق والعجيب المفروض هذا يجري من زكام العنوان على فلسطين يعني من 91 سنة لا. والغرب لم يتحرك صحيح الشيء لفتات فتاة الطيبة الآن ان احنا نسمع في الغرب ناس بيقولوا لا هذا لا يليق وعملية عملية الاستفتاء دي وزينوا يستنكروا ما يحدث لكن الشيء الغفلة بتاعت الأمة الذين يصدرون البيانات الآن اللي شبعنا بيانات الغرب يحرك قواته العسكرية شرقا وغربا من متى؟ مش بس ايام الحروب الصليبية الغزوات الأسبانية البرتغالية م. وكان شعارها الأسبان والبرتغالي شعارهم الصليبة والمدفع الآن حملات مقررات التنصير اللي صدرت في مؤتمر كولورادو بأمريكا من 78 وينفث حملات التنصير ضد الإسلام والمسلمين حملات ال اللي هو الإصارة الحقد والكرهية على المسلمين م. إحنا لم إحنا أنعزل أحد يكلمنا هل نحن عاملنا الغرب بهذه الطريقة مش ممكن؟ نعم هذا شيء غير مبرر فأنا عاوز فنعزقون هنا شيء متجذر في قلوب ابن الغرب. إذن اللي بنراه الآن مش مجرد تنفيس عن المشاعر. نعم نعم. نحن نتكلم به. المسألة لها موراء. نعم نعم. لها جزور. لها جزور ولها أهداف وغايات. م. إيه الأهداف والغايات؟ هو الهدف والغاية هو المشروع الإسلام. هنيجي الأهداف والغايات بعد الاتصال الصزمت دكتور. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بكم سمير مولهم. اولا سيد مولهم بعد اذن حضرتك الايه بتقول. نعم. الم يأني للذين كفروا ام للذين امنوا. للذين امنوا. للذين امنوا. نعم. تمام؟ والدكتور جمال طبعا باذن الله يوضح. نعم. ده رقم واحد. رقم اثنين كفانا كفانا شعارات. شعرات. تمام؟ احنا حضرتك نشجب ندين نستنكر صحيح. نعارض نشوف هن هنشوف احنا هنعمل ايه, ايه احنا باذن الله الرد احنا هنقول كلام كله كلام فين توحيد صف المسلمين تمام فين توحيد صف المسلمين فين امير كده امير خليفه يبايع الناس ديت احنا اكتر منهم واجرى منهم واشجع منهم تمام بس بس الناس محبطه يا من اللي احنا شايفينه بيتعمل فينا صحيح. فين فين حمايه الاديان الدين الاسلامي تمام خارج بلاده احنا الامتا هنفضل نقول احنا بنتكلم بتسامح، ده مش تسامح ده ضعف دي دي استهانة. تمام لما هم يكلمونا كده وهم حاجات بتقول القرار مرفوع امتا من شوم الحد يوم الحد صوات على امتا النهاردة يوم الحد يوم الحد م. تمام يعني يعني حضرتك في خلال 48 ساعة بيصوتوا على اي اقرار هم عايزينه بعد بعد يعني اخر حاجة بعد اذنك شوف مثلا مجلس الشعب عندنا لما يجي يعارض هيعارض بعد قد ايه نعم. دي حاجة بسيطة جدا كفانا يا اخوانا شعارات احنا خلاص تعبنا تعبنا ونفسنا واحد كده يوحد الصف ويقول فين الناس المؤمنة فعلا اللي ممكن تكافح وتجاهد وحيشوف ناس عمر الدنيا ما شفيتها باذن الله نعم باذن الله يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا عود لحضره دكتور جمال يعني مره اخرى بنقول طبيعه العلاقه بين الشرق والغرب م. نحن حريصون على ان تكون في علاقه توافق وعدم صدام لكن الغرب لا يريد ذلك نعم بس الفارق بالامس اعلنوا شعارات الحروب الصليبيه اليوم لا يعلنون الحرب على الاسلام وان كانوا يستهدفون الاسلام والمشكلة والمشكله الخطيره العدوان في الحروب الصليبية والعدوان الأسبان والبرتغالي كان سافرا الحرب اللي كان اجتساس جسور الإسلام في الأندلس القارتين الجديدتين وإن كان البابا اعتذر عن الجرائم التي ارتكبت في أمريكا اللاتينية م. لأنهم إبارة جنس بشري حضارات المايا والأسك اللي كانت في أمريكا وقاموا الدولة لكن ضد فلم يعتذر البابا عن الحروب الصليبية، لم يعتذر عن ارتكابه الأسبان والبرتغال في حق الأمم الإسلامية. يعني هم يستهدفون يا دكتور جمال رموز الإسلام ويستهدفون الإسلام. ويستهدفون النبوات الحين الأمور واضحة. آه. يعني الحرب العالمية الآن نعم. كما يقول فوز محمد الطائي في كتابه، وطبعاً هذا الكتاب زما قال الأخ الكريم. احنا ب... وكذلك نفصلت ولتستبين سبيل المجرمين. نعم. احنا عاوزين إيه؟ أولاً نذكر المجتمع الغربي في ناس مفكرين محترمين. صحيح. ويقفون مع الحق ودليل الصحات اللي حصلت الاعتراض الان وان كان غير مؤثره لكن على كل حال الغرب صوت. مواقفهم مع القضيه الفلسطينيه في في احداث غزة في الغرب في ناس محترمين نعم. مفكرين عاوزين نقول لهم ان التوجه العام عندكم الاستراتيجيه المتخذه في من سواء من حلف الأطلنطي أو م. سواء من من من القيادات على مستوى الغرب الدول الأوروبية كلها تعتبر أن العدو الأول هو الإسلام رغم أن الإسلام لا يعني هو قمة في في في مفتقرة البشرية في نعمة الأمن والأمان إلا في في جذوره خل... كيف آه. نرجع له خليني أرجع للكلمة حضرتك بتتكلم عن مسألة أن الهدف هو العداء للإسلام حقول من خلال كلامهم من خلال <تصفيق> كلامهم مش مشاهدر كرون برضو اكرر مش بنقول كلام انشاء وده فضل الله تبارك وتعالى احنا بنتكلم من خلال التاريخ من خلال الادلة من خلال براهين من خلال كلامهم هم يعني لا ينكر هم ما بيقدروش ينكروا هذا الكلام لان ده موجود عندهم في كتبهم وإلى غير ذلك من أمور هرجع بمناسبة الدكتور جمال هو بيتكلم عن مسألة ال... ال... الهدف متاعهم هو العداء للإسلام هو القضاء على الإسلام اقول لحضرتك بيل كلينتون في تصريحه يوم تنصيبه رئيسا في 20 يناير 1993 وتعلق لنا على الكلام ده يا دكتور لاننا محتاجين نفهم لا. لان الكلام ده احنا سمعناه محدش منتبه ليه لا. سيبكم من كلام بوش لما قال ده ده حروب صنوبية لا خلينا بس مع مع البداية ده ما كيلينترو بيقول ان امريكا تؤمن بان قيمها صالحة لكل الجنس البشري. واننا نستشعر ان علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم الى صورتنا والقيم الامريكية كما لا يخفى على من يعلمون. هي القيم اليهودية النصرانية التي صيغت ونمت في أوروبا إبان ما يسمونه عصر النهضة وانتقلت إلى أمريكا مع المهاجرين فازدادت إغراقا في المادية والتحلل الخلقي والعدوانية. وضح لنا كلام الدكتور. يعني بس يعني نحن اقتصاد. الأخ <تصفيق> وسام. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا عليكم السلام تبارك الله. بس في عندي سؤال ضمن نطاق الحلقة. فضلا. في عندي إمام جامعة ضمن أحد مجالس العزة. السؤال حضرتك معنا في الموضوع ولا اتفرج الموضوع طب صلاح من حلوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا بك يا وسلم على الدكتور جمال الله يسلمك اتفضل يا استاذ ملحم نعم هل وصلنا بين الحال الى هذا الهوان هم بيعاملونا اسوء معامله نعم هل احنا تحتيات لهم هل ما عندناش من الثروات ومن القدر ان احنا نعملهم بأسلوبهم نعم احنا ليه احنا دايما في موقع الدفاع م. ليه ما بلش نعمل مقاطعات لهم واحنا عندهم من الاساليب اللي تجعلهم يحترمون زي ما بنحترم نعم اما اللي بيحصل ده احنا كلام لكن انا عايز زعيم واحد اسلامي او عربي نعمل حاجة عمل خطوة ايوه اقول لحضرتك حاجة ورد عليا بكل صراحه هل آه. ما نفعله الان هنا في قناة الرحمه وفي برنامج مجلس الرحمه من خلال ان احنا بنتكلم من كتبهم ومن تاريخهم وتاريخهم الاسود اللي بي... اللي هو بيحقدوا على الاسلام والعدائي الاول للاسلام والمسلمين ما نفعله من خلال التعرية ومن خلال فتحهم هل هذا هل هذا يفيد ام لا ده يفيد لانه بينور تمام ده اللي احنا عايزينه بس احنا عايزين خطوات لما نعرف بس الخطوات احنا الخطوات تيجي بعد ما نحن نعرف ونتعلم ان هم بيهدفوا لايه واهدافهم ايه وغايتهم ايه اتصال اخر السلام عليكم ابو علي السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا ا آه زاهر ما خير على شكرا جزيلا تفضل اريد الشيخ ان يلقي يعني الضوء على نقطتين نعم النقطة الاولى اللي هم ادناء الغرب في العالم العربي الإسلامي نعم والذين يروجون للمشروع الغربي بشدة سواء طبعا هم مظهورين بالحضارة المادية نعم وأقرب ترويج لهم أنهم نادوا بمنع الحج أو إطاف الحج واستجابت لهم بعض الأنظمة في تقليص الحجاج مم. فأنا أقول لك معلومة طبعا نعم الحج الحمد نجح وقوة الحمد الإيمان نصرت ولم يصب بأنف الوانزة أنا أعطيك كمثال كم لم م. يصب بأنف الوانزة الخنازير حسب تصريح زارة الصحة السعودية إلا 73 إصابة توفى منهم خمسة فقط وانتشرت قوة وانتصرت قوة الإيمان هذه النقطة الأولى أن يريد الشيخ أن يركز على أذنان الغرب طبعا هم انكسروا في اللحظة الأخيرة طبعا بعد عدوان أمريكا وانكشفوا عوارب وليس معهم شيء يروجون بالعالم العربي والإسلام ما. ما هذا واحد النقطة الأولى النقطة الثانية أريد أن الشيخ يستشرف المستقبل الشيخ صفر الحوالي صلى الله عليه وسلم علي قال أمريكا حاربت الشيوعية 40 سنة تحت مسمى الشيوعية والآن أمريكا تحارب الإسلام تحت مسمى الإرهاب وأن أذكر في هذه اللحظة قول لفخامة الرئيس المصري حسنين مبارك عند بداية الحديث عندما قال نريد تعريف للإرهاب وإلى الآن لا يوجد تعريف للإرهاب فأمريكا تطبق هذا المسمى على ما انتشر في حرب الإسلام، طبقته على الجمعيات الخيرية على دور الأيتام على على رؤساء الدول على كل شيء تطبق الإرهاب، هل هناك سيكون مسمى آخر ستحارب به أمريكا الإسلام؟ وشكرا. شكرا جزيلا ربنا يكرمك اكرمك لازمت الابن منعدي ارجو انا هتكلم بس تذكرني بالحاجة اللي انساها ممكن انسى تذكرني صبت. والكلام الاخ الكريم رزاو الله خيرا هو نحن نتعرض مش بس لحملات عسكرية نعم. لكن حملات الغزو الفكري اه. عبر مناهج التعليم وعبر الاعلام تشويه الاسلام والطعن في معتقداته والطعن في العبادات وهذا أخطر, ده أخطر. لا يعني القضية أنا عاوز أقول المشكلة الآن الحروب الصليبية في الماضي أي. في القرن الخامس إلى العاشر الهجري كانتش بتتعرض للمعتقدات فكانتش بتتعرض ل... ل... للتربيه. م. فلذلك لكن الخطر الآن إن فيه الآن نقدر نقول تعبئة تعبئة ده قالها فوزي محمد طايل أستاذي الاستراتيجية الشاملة أكاديمية نصر العسكرية رحمة الله عليه وقالها حامد ربيع وقالها جمال عمدان التعبئة العالمية لمحاربة الإرهاب وهي تستهدف رأس الإسلام. لكن بقول لكن هين. ربنا قال جو... كذا هناك تعبئة عالمية في كتابي كيف نفكر استراتيجياً. تعبئة عالمية ضد الإسلام تحت شعار مكافحة الإرهاب. نعم. قال بس يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم ويا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نعم. إن الذين يحدون الله ورسوله أولاك في الأدالين عاوز يقول إن في حرب فعلا نعم. لكن مفوض ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتل مشيكين كافة كما قلنا إحنا مم. مش نقاتل لأن إحنا غير غير متاح لنا أن نقاتلهم ولو قتلناهم إحنا أولا القتال يحتاج إلى حسن العلاقة بالله وعوزة تربية وإعداد لكن مم. نملك المقاطعة نملك الأمة المقطعة على مستويات الاقتصاد والو وال... وال... وال... ن... نملك تغيير الفكر. الفكر يعني. إنه حاربهم بالفكر. يعني بس لكن لازم في حاجات عملية. نعم. الغرب الآن يعني ينعم بثرواتنا البترولية وينعموا باليورانيوم وينعموا بإحنا. الآن قارة آسيا وأفريقيا يعتبرها الغرب قارات بكر، ومن أجل هذا حشد الأصطيل شرقا وغربا لمناورات التدخل السريع، الأوطان ملهاش حرمة الآن، مم. الأوطان تبقى لمخطط ما يسمى بالنظام الدولي الجديد لا حرمة لها، ممكن أي بطل زي ما حصل في الصومان، في في حملات القيادة الولايات المتحدة في وضوء الوجود الأمم المتحدة بحجة الأمل وأسقط حكم نظام بيري سياد بيري و... وساب الإنسان نحن. مش اللي بيجري دي مش مجرد مشاعر إنسانية بتت... ضد المآزل لا ده عندهم يعني عدم ت... هم قالوا كده نحن غير متوافقين مع الإسلام أوه. لكن تم عاملوا المسلمين اللي عندكم معاملة طيبة لغر... دنتوا بت... حياة مجتمعاتكم تقوم على عقول المهاجرة من بلاد المسلمين نعم. الأطباء والمهندسين وعلماء الذرة دول أبنائنا أبناء هذا الوطن فنوع من الوفاء بس لهذه الأمة فلذلك البرنا... ما حصل النهاردة ذا يعني بيقولوا قشة رسقة ما الظهر البعير القضية مش بس وغفة عند المساجد لا دا مستهدف الإسلام ولذلك اللي أنا بطالب دول العالم العربي والإسلامي أي. أن يبقى لها موقف مستقل متميز لأنه هو الآن يوظف قطاعات من أبناء هذه الأمة في خدمة مخططة حيتقال لك دكتور جمال الآن ممكن حد يقول من المشاهدين الكرام يا دكتور حيبقى لهم موقف موحد إزاي ويبقى لهم صوت إزاي وهي فلوسهم كلهم فبنقصوا بسرة دينا يا أستاذ ملهم آه. ربنا قالوا اعتصموا بحب لله جميعا ولا تفرقوا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون, وتنهون عن المنكر, عن المنكر. والرسول عصده السلام الله. قال لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تناجسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخزله ولا يخونه بحسب مرئي من الشر أن يحقر أخا مسلم وأنا بتكلم عن المسلمين ومن يعيش في كنفهم من أهل الكتاب نعم إحنا ما أمن حتى اليهود ما أمنوا إلا في ظل حكم الدولة العثمانية طردهم الأسبان الأسبان أبادوا المسلمين في الأندلس وسمحوا لليهود بالخروج لم يفتح لهم بابا أحد في أوروبا اللي فتح لهم الأبواب وه... أقول السلطان سليمان القانوني نعم. كان متزوج سيدة يهودية اسمها قرم قال لكم الناس ما لشومش حد اليهود مطاردين في الأرض مم. قال لهم بس طيب يجوا ويدخلوا كمواطنين عطاهم حقوق المواطنة في أي مكان في الدولة العثمانية إلا فلسطين إلا بيت المقدس مم. دخلوا وتوحشوا وانقلبوا على الدولة هم كانوا وراء الانقلاب العسكري لاطاحه بالدوله العثمانيه فلذلك انا عاوز اقول احنا الان يعني الغرب يقف مننا موقفا عدائيا يبقى يستهدفون الاسلام ورموز الاسلام نعم نرجع لكلام كلينتون والتعليق عليه دكتور هو... طب بس هاخد اتصال استاذ عادل السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا اتفضل الله يكرمك وبرحب بضيفك الكريم الدكتور جمال شكرا تفضل اكرمك فرحب في يعني طبعا في فقناة الرحمة اتفضل اتفضل حاجة عدد الله عايزين بس ان نفهم حاجة زبولهم نعم احنا دلوقتي كمسلمين في غلطات حاجات برضو عندنا شائبات م. يعني زي وقت زي العقيد معامر في عمل عيده قبل العيد بتاع الناس كلها تمام طب عمل وقت عرفاته ايه فلازم احنا اولا نحل في نفوسنا احنا الحاجة الغلط نشيلها تمام ده ما ينفعش طب يعني توحيد الامه الاسلاميه أخي عادل ربنا يكرم لك تمام دي نقطه ثانيا التوحيد كلمه المسلمين أي. على راي واحد ما كل شيء لان مش ينفع ان احنا حد يفرض رايه تمام كلمة. فربنا شكرا جزيلا ويكرم حضراتكم الناس والله اني واحد الامه الاسلاميه يا رب شكرا جزيلا استاذ محمد السلام عليكم اهلا بيك وعليكم السلام وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل حضرتك بتتكلم عن فاضح اليهود او تاريخهم السيء او تاريخ الاسود عن اليهود نعم بس يلقاسف يعني انت صدقناة الرحمة قاصر على الدول العربية او منطقة الشرق الاوسط الدول الاسلامية لكن ما بيوصلش برا دول اوروبا وامريكا واسيا لا ناصر بفاضل الله يا اخ محمد يا اخ محمد أيوة. بفضل الله تبارك وتعالى بفضل الله بفضل الله قناة الرحمة موجودة على الأمر نيل سادا بيصل لكل العرب بفضل الله و على العرب ساد فبيصل لكل الدول أوربية بفضل الله تبارك وتعالى. أنت لو تلاحظ ونتبعنا دائما بيجنا اتصالات كتيرة جدا من كان معنا كندا وسواصر كل الدول بفضل الله تبارك وتعالى بفضل الله سوتنا الآن يصل إليهم بفضل الله تبارك وتعالى اتصال السلام عليكم. اخت سلو من غزة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. <تصفيق> كيف حالك أستاذ؟ نعمل الله يكرمك تفضلي كيف حالك يا أستاذ زملاء؟ الحمد لله أنت. الله يبارك فيك. أرحبكم كل بيت مسلم وشرفتموه بهذه الإطلالة الطيبة. في لدي كلمة أستاذ. اسمها الرحمن الرحيم. تتعرض الأمة الإسلامية في هذه الأيام لهجمات شرسة مفعورة. يشترك فيها أعداء الإسلام من المشرق والمغرب وتزداد هذه الهجمات شراسة وقوة. كلما ظهرت في بلاد الإسلام صحوة إسلامية يقول أحد المفكرين الغربيين في كتابه العالم العربي المعاصر إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب بل بسبب الإسلام يجب محاربة الإسلام للحيلول دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوتهم لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته. وهذا رئيس جمعيات التبشير والخطب المبشرين في مؤتمرهم بقوله إن مهمة التبشير التي ندبتكم إليها الدولة المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية، فإن هذا شرف لا يستحقونه. إن مهمتهم، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا سلطة له تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. إننا نريد أن تعد جيلا لا يهتم بعزائم الأمور ويحب الراحة والكسل وتصبح الشهوات هدفه في الحياة. فإن تعلم أو جمع المال أو تبوع أسم المراكز في سبيل الشهوات، فإن علم ذلك كانت مهمتكم تتم على أكمل الوجوه. لذلك فإن المسلمين بحاجة إلى رؤية تكشف لهم عن العدو والصديق والخائن والمخلص وتدلنا على السلاح الفعال. الذي نستطيع به رد العدوان واسترداد الكرامة والأوطان نعم. وصدق معلم البشرية ورحمتها صلى, صلى, الله, عليه صلى الله عليه وسلم إذ قال توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من كلت نحن يوم إذن يا رسول الله قال بل أنتم يوم إذن كثير ولكنكم كغساء السيف نعم صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا ربنا كلمت السلام عليكم. شكراً شكراً لمدختك الكريمة شكراً جزيلاً. يعني ما شاء الله أنا أعتقد الأخت الكريمة شخصة الداء والدواء. نعم. ما شاء الله يعني ربنا سبحانه قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى, حتى يغير, يغير ما, ما بينفسه. نحن لا شك فيه لا نؤمن. أمم. بأن الطريق هو التربية وسلامة المعتقد مم. وسلامة السلوكيات الأخلاقيات التربية المتأنية وتربية إنسان دي قديمة ما أيش كلام هو دليل خير وبعدين مصالحة مع الله ووحدة الأمة فريضة كل دي. تمام. لكن في نفس الوقت احنا الآن مشكلة احد الاسباب الرئيسية لا نتصور ان الغرب نجح في استزلالنا واغتصاب بيت المقدس وتمزيق الامه للامة اللي كانت واحده وقسمتها سيكس بيكو شيعا واحزابا لا يعني ذلك قوة في العدو وانما يعني ضعفا فينا وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم هي القضية ال ال ال ال ال ال الاصل فيها بما كسبت ايديكم الخطأ نعم. الخطأ نحن نتحمله لكن المشكلة الآن ان الأمور الآن الضغط الغربي على أمتنا تجاوز الحدود المسموح بها لا يسمح والمشكلة الآن أنه هو في حنايا قلوب في حناية الأمة نعم. يفعل ما يريد ولا يجد مقاومة فلذلك المسألة من هذا الباب نقوله كذلك نفصل أتوى لتستبينا سبيل المجيب نرجع للكلام في الخطاب يوم كيلنتم يوم تنصيبه في 20 يناير 93 دكتور جميلة ولكن برضه حستأذلك ناخد اتصال موائل من غزة السلام عليكم السلام عليكم اهلا السلام. بيك عليكم السلام عليكم كيف حالك رسول السلام في نعمة الحمد لله تفضل أنا بدي احكي حاجة بس عن اليهود نعم هم هم واللي دول تمسكوا مع بعض عن عقيدة نعم لأن هم بيعتقدوا بأن المسيح الدجال لما بده يجي آخر الزمان بده يجي يقضي على المسلمين فهم بدهم ابن الهيكل من شان المسيح الدجال نعم ينزلوا فيه تمام شكرا جزيلا الله يكرمك رب حسنا ذاك دكتور جمال وشهيدنا الكرام نطلع لفاصل ونعود بعده وتعليق على الكلام وعلى التاريخ من اجل ايضاح الحقيقه باذن الله تعالى فاصل ونعود مباشره باذن الله نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي بالطاعة تحل الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة, نادى المسجد للأمة, نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي يا بلال الدين كبر كبر Allah, Allah wa akbar. O bismillah, jibril kibr, wa akzar. Allah, Allah wa akbar. O ya Muslim, aina likhlaat. O Masjid na نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي للطاعة تحل الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة يا Eina Shababit, achnul hemmer, bel hem met u. Bij haar en m's Lil om man, en m's Lil om man, en m's Lil Lil Aladdin, aladdin, aladdin, aladdin, يحيي فؤادي الله aladdin, aladdin, aladdin, aladdin, aladdin, aladdin, aladdin, aladdin, يدو لي الامه يا شبابي فيها حياتي المسجد للامه يا امتي اين شبابي الهمة فالهمة فيها حياتي المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي أهلا بكم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي للتعليق على خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أنا أذكر براجل كاتب ألماني اسمه بول شميت م. كتب كتابا ان الإسلام قوة الغد نعم العالمية هذا الرجل عمل دراسة عن العالم الإسلامي قال العالم الإسلامي يتمتع بميزات ليست لغيره من الشعوب امتداد روحه الوطن الإسلامي كسرة السلوات خصوبة النسل البشري عند المسلمين قوة المعتقد التي مكنتهم من الوقوف في وجه الحروب الصليبية نعم فهذه الامور لو اجتمعت فبالتالي لا يمكن علينا ان ننفذ الى العالم الاسلامي او نتمكن منه او من ثرواته ولذلك كانت الخطه اللي وضعها لويس التاسع وهو اسير في دار ابن لقمان في المنصوره قال إحنا 200 سنة لم ننجح في اغتصاب فلسطين او تنصير بيت المقدس أو أو فبالتالي ليس امامنا من سبيل الا ان تقترن الغزوه العسكريه بالغزوه الفكريه نحن الآن في الغزوة اللي هي القيم الأمريكية نعم هذه القيم الأمريكية القيم الأمريكية تبدو واضحة لما أعلن الرئيس بوش في أفغانستان جاب صورة محلات الحلاقة والناس بدأوا يحلق لحاهم والمنظر الأفغانية وقد نزعت حجابها أو نقابها هذه القيم كمان القيم بتاعت المجتمع بتاعتهم اللي هي نظام الأسرة في الغرب اللي يقوم على المثلية والشذوذ والحرية و... و... و... بالاضافة الى ذلك إن... انه لا حرمة للأوطان ولا حرمة للمقدسات ولا حرمة للإنسان لا. الإنسان اهدار حرمة الإنسان فطبعا بالتالي هذه هي القيم التي انا بتكلم عن اي قيم نتحدثون عنه وقال ده كلامه هو قال لما قال ترانسفيرز زوير للأوراق يعني صورتنا احنا مم. انا بعتقد صورتهم لا تشكل القيم التي يصار الا زا إلا ما... إلا تحويل مع العالم الى صورتنا صورتنا، تحت، فطبعا احنا هل المجتمع الغربي يتناسب معنا نحن لا يتناسب معنا احنا عندنا قيم ومبادئ واخلاقيات ليست لغيرنا كما قلنا اهمها واختارها ان للمعتقد حرمة لدور العباد حرمة للانسان حرمة للأوطان حرمة اين حرمة الأوطان الآن مم. اين حرمة الانسان اللي في اللي بسموها في في في السجون الاعتقال السرية هنا ولا هناك م. يعني إيش يعني إذا مفهومنا على زقول هذه عبارة عن شعارات كذبة والكلام ده قاله راجل اسمه فوكو ياما في نهاية التاريخ بيعتبر قال ان القيامة الأمريكية هي صالحة لفترة وبعدين إقامت ما يسمى بالنظام الدولي الجديد مرة أخرى أنا أريد أنا أقول نحن الآن جذور العلاقة بين الشرق والغرب ليست م. عراق التفصيل ولا يمكن يحصل سوى أقف وتو وتآلف. إلا إذا غير الغرب من سياسته ومعتقداته فيما يتصل بالعالم الإسلامي <تصفيق> العالم الإسلامي لن يفرط في دينه رغم ضعفه ورغم ما يتعرض له والعدوانات المتكررة لن يفرط في دينه ولن يفرط في أوطانه ولن يفرط بإذن الله في قدسه فلن يفرط في بيت المقدس ولا المسجد الأقصى ولا يقبل لكن أنا بقول للغرب إذا كنتم تريدون فعلا توافقا راجعوا سياساتكم البشرية أفاقت الناس أن تدرك ما يجري حولها وتدرك من العدو ومن الصديق وماذا يراد بين الإنسان البشرية ما عاشت في أمن وأمان أوربا الشرقية كلها إلا في ظل الحكم العثماني آمنين وقمة الغرب تعلم في مدارس الأندalus لا مش دهش غرائز اقول احنا قدمنا ما حجبنا علومنا ما حجبنا تقنيتنا اذكر في الأندalus عرفوا عبر الجامعات الغرناطية وإشبيلية علوم العصر وعلوم ال العو... اسمه العلومات علوم التقنية والحساب والهندسة ما قريش عربوا قبل كده تصور تقرأ في كتب التاريخ انه اخذ العلوم من المسلمين العلوم الكونية نعم وترجموها الى لغاتهم ثم اعظموا الاصول العربية حتى المسلمين ما لهم عوده ما يرجعولهاش مره تاريخ حريق حريق مكتبه الاسكورييه مش بس احنا اللي اتعرضنا له الحضارات اللي في امريكا اللاتينية قبل ما تبقى امريكا اللاتينية هقول لحضرتك سؤال يا دكتور جمال ممكن يتردد الان هل يمكن ان يتوقف العدوان العسكري والفكري على المسلمين يعني من خلال بعد الاتصال الاخ سمير من السلام عليكم تتكلم صح؟ انا مسالم أهلاً, اهلا بحضرتك اتفضل حيف يا استاذ ملهم وحيد بن جمال على شكراً. هذا الموضوع الرائع شكرا جزيلا صحيح ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ولكن لي يعني ملاحظه صغيره نعم اما انا المسلمين والعرب أن يتمشركوا في الدين وبالمعتقد كما فعل مثلا على على سبيل المثال للحفظ في الحص التي كانت بين مصر والجزائر نعم بالله عليكم أي عقيدة في تاريخ العالم كله أي إيمان جديد يجعل مسلم واعي يأتي لفريضة الحج ويرفع علم بلاده في مكة المكرمة في سبيل إن بلاده فازت في مباراة كرة قدم لا تقدم ولا تؤخر ولن تؤدي إلى أي حال لا, لا. إلى أي حال يصل وصل بنا المدى في التخازي والتخلي عن الدين لا. إذا أي حد لماذا لا نعود إلى الدين عودة صحيحة من من الصفر إلى إلى أن يكتمل الدين عندنا. كما أنا لنا أن نعود عندنا. إلى الدين ربنا يكرمك. سط سمير مدخل قيمة والله صحيح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ربنا يكرمك رب. نعم دكتور. هل يمكن كنا نتوقف العدوان عدوان والعسكري والعسكر. هو الأقدر نذكر الأخ الكريم الإنسان إحنا الآن نشاهد وما يجري يحزن القلب مع لكن الواحد ابدأ بنفسك. رب نفسك وادعو غيرك. م. يعني ما يجبش أن نتوقف، ننتظر لما الناس يعملوا. إحنا بدأ نربي أولادنا ونسائنا وأطفالنا وطلابنا في المدارس والجامعات وعبر أجهزة الإعلام المتعلّم الكل هذا الثرى. الكل يت... يتربّوا. إحنا عاوزين مفهوم لازم الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم دي بداية. كيف رب رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ على أول حاجة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بدأ يغرس العقيدة الصحيحة. والسلوكيات المنطبطة، يقول لهم الزنا حرام، والريبة حرام، واللواط حرام، والالغيبة والنميمة، والكذب، والتدا، والحقد والبغضاء حرام. يعني عاوز أقول في لازم التربية، م. وفي نفس الوقت يقولون يا أولادنا هذا عدوك وهذا صديقك، هنا الولاء وهنا البراء. نقول يا ابن مفظ فلسطين، بيت المقدس قضية العالم الإسلامية المحورية الأولى. م. وتحريرها فريضة ورفع العدوان فريضة ونقول له كمان الكلمة التي ذكرتنا بقى الست الفضيلة من أرض غزة المرابطة الصامدة قالت فعلا اليهود بيقولوا إن المفروض يعني يقيموا دولة الدجال للعلم الدجال سي سيقتل عند عند عند اللد مم. وسنتهي أسطورة الدجال وسيخرج معه سبعون ألف من يهود أصفهان كما ورد في الحديث النبوي عن محمد صلى الله عليه وسلم نعم وإلى أرض بيت المقدس زي ما قال محمد صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة ثم هجرة إلى, منزل إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس نعم. فهي أرض المحشر والمنشر وينزل المسيح عليه السلام ويقتل الدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين في هذه مباشرات بس يشد حيلهم نعم. عشان يتحقق موجود الله عز وجل هنرجع لموضوعنا دكتور جمال ولكن هنستقبل معنا مدخلة مهمة جدا من علي بن الجليل الأستاذ الدكتور محمد العدوي الأستاذ بجامعة الأزر دكتور محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دكتور محمد إزاي حضرتك حياكم الله يا أستاذ بولم وحيا أخانا الكريم لأستاذ الدكتور جمال. شكرا دكتور جزيلا دكتور. الدكتور ربنا يكريمك الله يبارك دكتور فيه دكتور محمد أنا أعرف, أنا أعرف أن حضرتك قضيت أربع سنوات في سوسرا نعم أنا عايز حضرتك تعلق لنا على الموضوع حقيقة يا أستاذ ملهم الموضوع يحتاج وقد كلمت الآن مع أخونا الفاضل الشيخ محمود نعم يحتاج إلى عقد ندوات عن الإسلام والمسلمين في أوروبا الداء نعم. والدواء الداء والدواء لا. هل الداء في المسلمين الان وما هو الدواء هل الداء في هؤلاء الناس والمقيمين بينهم ام في, في في في في شيء اخر هل المسلمون الان يمثلون الاسلام كما يجب ان يكون اذا لم يكن الا السنه مركبا فما حيله المضطر الا ركوبها قوم يحاربوننا بعقيدة باطلة أمن أنا لنا أن, أن نجاهد بعقيده الإسلام الحق أمن لنا أن ننهض وأن نستيقظ من سباتنا إن الغرب كل يقوم على اقتصاد العالم العربي والإسلامي بنوك سويسرا نفسها تكدس فيها اموال الغرب هل هل هناك من استدعى احد السفراء لكي يلفت نظره ها للتشاور مثلا ها نحن في امس الحاده الهجمه شريفه كما قال فضيلتي الشيخ جمال الارض جزاه الله خير الجزاء الواقع يشهد فلسطين تمزق واغران فل... السور في المسجد الاقصى يوشك ان ينهار ماذا بقي للمسلمين مم. ماذا بقي اريد ان يكون هناك لقاء ان شاء الله ويوم الخميس أو في اي وقت تختارون تختارونه لنتحدث عن الداء والدواء وما لم يشخص داء لا نستطيع ف... ان نجد الدواء شكرا ربنا يكرم محمد شكرا جزيلا وعدد شكرا وعدد شكرا جزيلا الله يكرمك الأستاذ حاتم من لندن السلام عليكم أيها أستاذ مولهم أهلا وسهلا السلام عليكم إزاي حضرتك أهلا بيك الله يكرمك أهلا وسهلا والله أنا بسلم على حضرتك والدكتور جمال سعداء بحضرتك الله يكرمك ونفس أقول للحضرتك حاجة بس بالنسبة للمسلمين في أوروبا نعم والله وإحنا إحنا سواء طبعا مش عايز أقول لك أن الدول الإسلامية مؤثرة في حتة أنهم ما ينشروا الإسلام في أوروبا يعني المفروض يبعاتوا شيوخ ويعرفوا الناس بتنين. ما هو بيروح لكن بيروحوا بيكلموكم انتوا لوحدكم ايوه بيكلمونا بس المفروض يكونوا موجودين بكثره يعني صحيح بس انا عايز اقول حضرتك على حاجه م. والله ربنا حافظ الدين حتى لو المسلمين لو نعم. العرب اثروا في انهم يحافظوا الدين ربنا حميهم الناس دي بدات تعدينا وبدأ يظهر حقدها لينا لما الاسلام انتشر في احصائيه بتقول ان اوروبا سنة 2020 الديانة الاولى فيها تبقى الديانة الاسلاميه ان شاء الله ودي حقيقه إن شاء الله. لما تيجي تبص في لندن تعال شوفنا يوم العيد تلاقي امم خارجه الله. يعني حتى الامن اللي مستغرب بيقول لك جاي انا قريتها عندنا في جريده هنا في لندن يقول لك المسيحيين مبقوش يروحوا الكنائس م. ايه عدد المسيحيين اللي بروحوا كنايس المسلمين يوميا موجودين في المساجد نعم في 1500 مسجد في لندن م. ليه ما جيش شيوخ من لظهر بدل ما بيحصل انتقاد لشيخ الظهر ويقول لك ده ناس وعندين يطلعوا وينشر الدين نعم. الإسلام المفروض هو موجود في كل مكان سواء ردين أو لم... حتى الأوروبيين خاص بنا عندهم ديننا بيدخل جواهم نعم. دلوقتي السنة اللي فاتت معظم الأطفال الاسم المشهور في لندن وفي انجلترا وفي بريطانيا محمد نعم. موجود بيقولوا ما بقلاش نسمي جون ونسمي الاسماء بتاعتنا محمد دي جات منين م. فهم غصب عنهم الدين بتاعنا داخل لكن كل اللي احنا بنقوله م. لو عايزين الاسلام ينتشر بجد لازم الدول الاسلامية تقف مع بعضها نعم. الاسلام مش دول العربية بس يا أستاذ ملهم ال ال العرب متخيلين إن الاسلام موجود في العرب بل ان العرب اللي ضيعوا الدين شوف المشاكل اللي بتحصل بين الدول العربية أحسنت أحسنت. لا الاسلام المفروض الاسلام دين موجود للعالم كله المفروض يوصل أوروبا م. يوصل البوسنة يوصل الهرسك ناس بتقولك لك احنا نعرف الدين بقلوبنا ما حدش بيجي لنا ما فيش شيوخ بيجي لنا اتعرفنا بيه ما فيش مشاكل هم يعادونا هم يحقدوا علينا هم يقولوا مش هنبني مآزن لكن غصب عنهم الدين بيتوغل ربنا يكرمك حضرتك استنى الأسبوع اللي فات زي ما قلت لحضرتك ان سنه 2025 دبشره للدول الإسلامية الديانة الأولى هتبقى الاسلام غصب عنهم سيارة العرب والمسلمين يتوحدوا ويبدأوا يحلوا رب. المشاكل والخلافات اللي بينهم يا رب يا رب. ويبدأوا يبعثوا ناس زي أيام زمان إن شاء الله. ليه في جماعات تبشرية بتروح أفريقيا حاضر. ليه ما يروحش شيوخ يقولوا أ... للناس الدين؟ أنا حاوعد حضرتك ان في المسألة المشايخ والقوافل الدعوية اللي ابتذهب إلى هناك من الأظهر أو من خلال الأوقاف إن شاء الله توفيق الله يا ربنا يقدرنا ويكون معنا المسؤول عن القوافل ونتكلم ونتكلم معاه بكل صراحة إن شاء الله والله قناة الرحمة دي والله ناس إحنا حتى بنبعتها الناس يعني بنبعت الناس عشان تفتحها وتبدأ تتفرج على البرامج لان الناس ربنا يكرمك بدا فعلا تتابع البرامج وربنا يديكوا الصحة ويخليكوا شكرا جزيلا انت اخد بال حضرتك بس يا ريت برده يبقى في صحوة ان الناس حاضر إن شاء الله شكرا جزيلا الله يخليك يا اصمولا شكرا تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا لو اذنتي لي تعليق بسيط نعم والحقيقة طبعا حينما نتكلم عن عداء الغرب للإسلام م. لا نعمم هذا على كل أبناء الغرب لا. هي فئة قليلة اللي بيسموه النازيون الجذة لكن غالب الشعوب الأوروبية ما شاء الله فيهم هنا يستقبلونك بود أنا عشت بين أبناء الغرب في أوروبا خمس, أوروبا خمس سنوات يعني أحسسنا كأننا بين أهلينا وهم احبونا حبا شديدا وخاصه التزامنا الإسلامي فأبلاء الغرب م. الذي يزعجهم احيانا ايضا المسلمين غير الملتزمين م. لكنهم حينما يجدون الإسلام يعني متجسدا يتأثرون به فالقضية نحن نقول لسه عداءنا للغرب على على وجه الاطلاق لكن أقول للعناصر لأن في الغالب الآن الذين يقفون وراء حكاية المسائل تشوف الاستفتاء جاب كم 57% في المية معنا. يعني 43% في من الذين سويسر يسكنون سويسرا غير موافقين على هذا لكن ذكى لأنه أعلى صوتا عند أجهزة إعلام فلذلك عشان يعني نكون عندنا نوع نتعامل برفق ونحن نعرض لقضيتنا عشان ندرك ابناء الغرب ان احنا نحب لهم الخير ونحن نؤمن نحن هم اننا ننتسب لاب واحد وام واحده كلكم لادم وادم من طراف تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم علمنا لا فضل لعربي على عجمين الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله أتقاكم بس عشان يعرفوا ان احنا لا لسنا ضد العالم الغربي كونه غربيا او كونه مسيحيا او يهوديا فالرسول عليه الصلاه والسلام علمنا كان يقول مخيريق خير يهود لأن كان له موقف مشهود مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم م. فنحن الحمد لله نحن نتكلم عن التصرفات العدوان الغربي المستمر الحروب المستمره حرب عالمية اولى وحرب عالمية تانية م. وعدوان في أفغانستان وعدوان في العراق وعدوان في الصومال اش معنى هذا ال, ال, ال النيران في بلاد العالم العربي والإسلام مصيبة فلنفرض إن حدثت أحداث حداثة عشر من سبتمبر قتل عشر آلاف عشرين ألف ثلاثين ألف وده شعب يا ين من ثمن سنوات باستخدام قنابل الأسلحة الفسفورية الأس ولحد الآن أنا عاوز أقول الق يقادة الغرب ال ال العقلاء هفيق هفيقوا عدوا إلى ربكم حسبوا نفس أنفسكم نعم. لا تسمحوا لقلة مريقة أن ت أن تقودكم. لنشر العداء بينكم نحن نحب الغرب ونحب أن نتمنى له الخير ونأخذ بيده ولكن دكتور جمال أنا عايز أرجع لحضرتك عشان برضو الصورة تبقى واضحة ويبقى كلامنا بينطالب من خلال أسس اللي احنا بنوضحها دائما لمشاهدين الكرام عايز حضرتك توضح لي يعني الأسباب المباشرة للحروب الصلبية على الإسلام المسلمين عشان تبقى الصورة واضحة أمام الجميع بعد الاتصال السلام عليكم السلام الله عليكم أخاذ عبدو من ليبي وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام حقت. بارك الله لكم في هذا البرنامج. شكرا جزيلا. لا تمس قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم مصطفى نعم. فهذه الفئة لا ترجع للدين حتى يرد حتى يرد المسلمين عن عن إسلامهم وهذا لا يمكن أبدا ولا يكون إن شاء الله تعالى. نعم. وأزف لكم بشرا رآها صديق لي. نعم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له أن إيران سوف تضرب من إسرائيل عن طريق جورجيا وسوف تدخل روسيا في هذه الحرب وسوف تكون حرب عالمية يضيع, فيه يضيع فيها بتروي العالم كله وترجع الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيظهر المهد إن شاء الله تعالى من مدينة ماسنة بالمغرب الأقصى وهي مدينة بنغازي ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا الحاجة زينة السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته أهلا بحضرتك أهلا بك الله يكلم. الله يكرمك إزيك يا دكتور دكتور جمال أهلاً, أهلاً, أهلاً, أهلا بحضرتك ودلوقتي حضرتك يعني برضو زي ما كانت اللوخص بتتكلم دلوقتي عنهم في كتاب نعم كان برضو أحد هؤلاء الكفار بيقول وديت حاجة مهمة قوي. نعم كان بيقول اعطيني شاشة أغير لك بها شعبا حقا ماذا تجد حضرتك على الشاشة مم. تجد الأفلام كل ده بيهدم الإسلام طبعا أفلام الفاضحة والأغاني المجين المجينة والعراية في الأعلانات ودول الأسف للأسف من جالدتنا وقنوات مأجورة باسم يعني مسلمين وسبحان الله القنوات الدنيا ما فتحت إلا قريبا مم. ودول ولله الحمد أصبحت وبالا عليهم ومصيبة لهم لو كانوا يعلمون أن الفضائيات ستنشر دين الله ستنشر الإسلام والناس هتعرف وهي قاعدة على السرير نعم. دينها نعم. والله ما فتحوها أصلاً ربنا يكرمك يا حبيب ولكن زي. ليعلموا أن أنهم لن يري... لن يستطيعوا أبداً أن يطفيوا نور الله إن شاء الله. نور الله إن شاء الله والإسلام قادم شاء الله. قادم الله. شاء الله بإذن الله ولكن الله. بس ما عليش كلمة نعم يعني أنا عايز أقول اللي بيعودوا قدام التمثليات والإحلام والعرايا إيه اللي استفادوا بالله عليهم يعودوا جميلة حاجة زينة الجميل والله قولوا استفادوا إيه قاموا نعم. بإيه والله العظيم قاموا بأوزار فوق ق قاموا يعني يمكن يموتون ماعدين قدامها لا وبعد مرة على بمقع علي بعض بيوت المسلمين والله بيجوا يشتقوني بيقول من من أهل بيتهم يعني البنت تبقى ملتزمة ونفسها تقعد قدام قنادنية لا عادين تفرجوا على الفيلم تريا عليها مش عارف سبحان الله رحنا عايزين يعني مش عارف ربنا يهديهم والله أمي. والله نسألكم الدعاء لا مثل هؤلاء اللي عادين ليل ونهار أمام لا. هذه الشاشات اللي أقسم إن هو هذا الكافر إنه هيغير بها شعبا ولكن طبعا إن شاء الله لن يكون له أبدا بالقنوات الدينية شكرا جزيلا بس. ربنا يكرمك شكرا جزيلا حجزيلا الأخ عامر ناخد اتصال الأخ عامر السلام عليكم عليكم السلام أطلقك مع تامر محمود المطرية أهلا وسهلا أهلا بحضر تحياتي لحضرتك وتحياتي لأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي شكرا جزيلا ربنا يبارك في حضرتك والله حضرتك أنا بس أحب أشارك نعم. حضرتك في تزاوج غربي بين الصليبية اليهودية م. الصليبية واليهود واليهودية العالمية م. على الإسلام وفي مخطط بيحصل الآن ما يعني كل اللي بيحصل ده أو كل اللي بيدور ده حضرتك لازم في حاجة هتحصل كبيرة فبيشغلوا العالم الإسلامي زي كل مرة شوية يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم في دولة وسلم. ويخرج الناس كلها تستنكر وهكذا في مخطط يبدو أن في مخطط لهدم المسجد الأقصى يبدو أن في حاجة ضخمة هتحصل فبيجولون بهذا الكلام هو حضرتك أنا عايز أقول في النهاية إن هؤلاء يتأمرون على الإسلام وليس كل الغرب زي ما فضلته الدكتور هاد لا, لا, لا, لا والله فيه من المتطرفين ومن اليهود من يعملوا ليل نهار ليشغلوا الأمة عن الكوارث التي ستحدث فيما يأتي بعد ذلك ربنا يكرمك هذه واحدة نعم. التانية حضرتك إن, إن, أن كنت أتمنى الشعوب العربية التي خرجت من أجل كرة القدم واستنكرت حوالين السفارات وخرجت مم. بالملايين كنت أتمنى هذه الشعوب تخرج مم. عشان دينها مش عشان ركلة كرة قدم كنت عايزها تخرج عشان دينها تخرج عشان الفساد في الدول العربية جميل تخرج حضرتك عشان عشان فساد التعليم وفساد الاقتصاد شكرا وفساد جزيلا يا استاذ شكرا جزيلا مع حضرتك للمقاطعه مع عشان بس الوقت لابد ان احنا يعني نختم الحلقة الان وحنستكمل مع حضرتك دكتور جمال في اللقاء القادم باذن الله تبارك تعالى مع هذا الموضوع الشائك والمهم لان زي ما بقول لحضرتك واقول للمشاهدين الكرام في البدايه ان احنا بنتكلم استاذه يعني كلمتين يعني ولا دقيقه واحده بتفضل. يعني الكلام الك الكريم اللي قاله الأخ الكريم هذا كلام جيد صحيح وده قاله حامد ربيع رحمه الله عليه تحت عنوان مصر والحرب القادمة مم. كيف تفكر إسرائيل إدارة الصراع العربي الإسرائيلي احتواء العقل المصري وقاله جمال حمدان وقاله ف فوز محمد ده أنا قبل كمان المرة القادمة دكتور بروت كولات حكماء ونقراها وون راه علشان نستفهم بي إنه بيحصل هو بس والفكرة إن ال إنه ال... إحنا ذريعة المرض يجب أن نشغلنا كلام القضية خطورة فعلا الآن أخشى ما أخشى أن نعم. نجد أنفسنا الآن يعني نفاجأ نعم. بأحداث جسام يعني إيه. الأحداث ما فاجأت كلام الكلام الأخي الكريم ولذلك أنا أعتقد أخشى يعني ربنا بيقول وأنت تولوا نعم. يستبدل قوم غيركم ثم يكون أمسالكم تمام يا أستاذنا ربنا يا كرامك دكتو كمال ونكمل بإذن الله تبارك في لقاء الخميس مع حضرتك هذا الموضوع مشاهدينا الكرام في النهايه يعني طب اه احنا ان شاء الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام هنتكلم في اللقاء القادم نستكمل جوانب هذا الموضوع المهم ولكن انا بقول لحضراتكم ان احنا على كل اب وكل ام ان هو يعلم ولاده زي ما دكتور جمال بيركز على مسألة التربية علموا اولادكم تاريخ تاريخ العداء للإسلام وغير المسلمين والى غير ذلك امور يعني مش هقدر اتكلم كتير ولكن علشان بس الوقت لابد ان احنا ننتهي الا المشاهدين الكرام ولكن يعني لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا يعني تعالوا مع بعض كده نتكلم مين اللي اوصل هذه الامه الامه الخيرية كنتم خير امه اخرجت الناس الى هذه الحالة المزريّة من زل وضعف وهوان وتشرّز وتشدد تقسمت الأمة إلى أجزاء وتفتتت إلى غير ذلك من أمور مشاهدين الكرام ولكن أنا في رسالة جد بتقول ب يعني بتقوله بأننا لازم أقولها حاضر نقول الرسالة الرسالة بتقول إن إن هناك حظر بناء المأزق في صويسرة وهنا يعني فيه هجوم وفي حرب على النقاب والحجاب احنا بنقول الرساله والرساله واضحه زي ما الرسائل جت والتروفونات والمداخلات اللي جت ان احنا مشغولين بقضايا فرعيه وتركنا القضيه الاساسيه قضيه الدين كنتم خير أُمَّاتِ الْأُخْرِجَةِ للناس طَرَكْنَاهُ الْأَمْرَ الْإِلَهِيَ واعتصموا بِحَبْلِ الله جميعا الأقصى ولا تفرقوا في الخميس القادم نستكمل بين الله تبارك تعالى حول حضراتكم السؤال سؤال مسابقة مجلس الرحمة مسابقة الفائزون. هنقول السؤال اليوم بين الله تبارك تعالى ونعلن اسم الفائز في لقاء السبت القادم قدر الله لنا اللقاء والبقاء. السؤال مشاهدينا الكرام من هي المرأة الوحيدة التي ورد ذكرها في القرآن وهي أخت نبي. من هي المرأة الوحيدة التي ورد ذكرها في القرآن وهي أخت نبي. إجابة على السؤال الرسالة قصيرة عبر الرسائل السميس مع ذكر الإجابة والتلفون والعنوان والعنوان والاسم كاملا المسابقة برعاية النائب حافظ ومجلس وحضو مجلس, الج... مجلس الشعب بمحافظة سهج مشاهدين الكرام في لقاء الخميس نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى كل التحية وتقدير لحضراتكم من قصة قناة الرحمة وحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته